الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد صفى عبد القادر يقدم لكم هذه المادة بسر الله وبعد نذكر الإخوة التبرعات للمسجد وكما ترون أن المسجد يحتاج إلى كثير من الصيانة والمعالجات وفي نهاية المطاف تبقى صدقة في يوم تستحب فيه الصدقة وتبقى صدقة جارية لمن يدفع لي يعني صيانه هذا المسجد والرب من جانب اي وسيله واسايل فالناس ما تبخل الله سبحانه وتعالى وبما قله القليل يكون عند الله كثير يعني لازم ما يعجزون احرز عل من فوق واستعين بالله ولا تعجز ال اسئله كثيره والخطبه غابت مني زمان ونحن بنحاول انه نجيبها على اسوان ابي سهل يقول في حلقه اذاعيه في برنامج في برنامج اذاعه طيبه قال دكتور عصام احمد البشير ان هنالك من يذمون الصوفيه <تصفيق> وهؤلاء قال ما ما انصفوا ما انصفوا وليسوا معارف بعادلين وعنه شيخ الاسلام ابن تيميه قد ما اعرف اعرف قد قد انصفهم وقس وقسمهم الى ثلاثه وهم صوفيه الحقائق ثم مدحهم واثنى عليهم شوف يا اخي صار مود البشير ده من جماعه الاخوان المسلمين ودائما في كل محاضره يتابعهم يحاول ان يهمزنا همزا او يلبزنا لمزه دائما لطاح المنهاج السلفي ونحن عندنا المنهاج بتاع حسن البنا ده منهاج منحرف الفكره بتاعه حسن البنا فشلت في البلد فهمت؟ زي وطبقوه في البلد دي وفشل فشل ذريع فهمت؟ وهي يعني فكره منحرفه لانها بتجمع بين الحق والباطل علمهم كده وهي تربيه سيئه وتربيه الاخوان المسلمين من حيث التربيه الروحيه البنا بيقول في رسائل التعاليم ان دعوتكم ايها الاخوان المسلمون فما عندي دعوتهم ما دعوه انا بعلم هي دعوه سلفيه وحقيقه صوفيه وحركه رياضيه وهيئه سياسيه دي دعوه شنو دي يا اخي دي دعوه دي دعوه سلفيه والله سعي نحن عندنا اصلا الدعوه السلفيه دي ما بتقبل زياده ثانيه دعوه سلفيه انتهى الكلام دي شامله السلفيه دي تشمل اي حاجه لو دار رياضه في السلفيه برضه فاهم ده داير سياسه في السلفيه فيه فاهم ده بضوابط معينه عارفها لكن الكلام في الصوفيه الصوفيه دي لما مع السلفيه جه عشان كده التربيه بتاعه الاخوان المسلمين تربيه سهله انه الامام بتاعهم الشيخ البنا كان اصافيا كان واخد طريقه صوفيه في مصر اسمها الطريقه الصوفيه ويحكي في مذكراته ويقول وكثيرا ما كنت اذهب الى مولد البدوي واحضر الحضره النبويه ها توديك محلات زي دي شنو دي بدعه وظلالات عشان كده بتلقى الاخوان المسلمين بيحتضنوا الصوفيه وبدافعوا عنه والله ساي شوف الاخر مسلم اقرب زول لليه والصوفي واك ابغض الناس له زول مدع ممكن في في البدايه ممكن يصير لكنه بيحبك والله كلنا جميعا نعمل من اجل الحركه وكلنا نعمل من اجل لا كلمه لا اله الا الله ولا بد لك لكن حتى لو صدق هالكلام ده باطل ما ممكن تبقى لك انت حق باطل وتمدح صوفيا الصوفيه ما ابن تيميه شوف الكلام ده ده بيلبس على الامه الاسلاميه والله صحيح مرات الكلام يكون حق الأكيد بلبسه ابن تيمية عليه رحمة الله أكثر عالم زم الصوفية أكثر عالم من علماء الأمة الإثلامية انتقد التصوف هو الشيخ إثلام من تيمية يتكلم قال ابن التالي اتحادية كفار من غلاطة الصوفية أصحاب عقيدة الحلول الذين يجعلون الإله والخالق والمخلوق واحدة وزم كثير منهم وكفر الحلاج وكفر ابن عربي ابن تيميه في الفتاوى وتكلم عن منهج التصوف قال ومن دعا غير الله اه فهو مشرك كافر يرتقر تاب لا يطرب في مقابر المصلبين ولا يرث ولا يورث اجيب لك كلامي فاهم يا اسا هذا المجين ده بيلعب على الراي العام ومفتكر ان الناس دي كلها جهله وده عيب الاخوان المسلمين عيب على الجوالمسلمين وبيفتكروا انه برا و فاهمين وبيفتكروا انه جرا لك تاب ممكن يغش بيها على الراي العام ما عارف ان احنا الكتب دي بنفتش اوراقها وراقيها والله ازاي سطر وسطر فبيتهيأ لي ما كان صوفيه لو اكلوا مدح الصوفيه كان بيصروفوا الصوفيه بيعرفوها حق المعرفه من خلال كتاباتي وبذنبوه فهمت لانه كشف عوره واما الذين اثنى عليهم ابن تيميه عشان ما يقولش اخو مسلم المشكله دي في بعض من اخواننا رحمهم الله السلفيين يدركوا وواحد قال كلام برده بييجوا يلعبوا على متاخرين عاملين فيها ترعون عاملين فيها 1000 بيقول لك يا اخ ابن تيميه اخو ما ما انت ديون شديد كده ابن تيميه بدح يا ودي انت ابن تيميه انا شغال بفي تربوس انا واخدك انا ابن تيميه انت لا شغال شنو قال انت بتعرف ليش شغل ثاني ابن تيميه قسم المصروفيه الى ثلاثه انواع في المجلد رقم حداجر عشان انت تعرف انه عصامة فضل بشير بالأباء الرائع العام والله صحيح وما بقول الحقيقة ابن ثيمية قسم الصوفية لي ثلاثة نوع ومدح منه من نوع واحد وذا انا اكلم عن الكلام الذي قاله قال ابن ثيمية في المجلد حداجر والصوفية ينق... وذكي هذا منه طبعا ينقسمون الى ثلاثة اقسام صوفية الرسوم وصوفية الارزام وصوفيه الحقائق رسموا كده طبعا ده انتحاد منهم ومقبول وبعد ذلك بدا يعرف قال اما صوفيه الرسوم فاولئك تشبهون من حيث اللبس تتبهون بالمطفوفه وده بتلقاه زي واحد تلقاه تعرفه لابس لك خضر فيادرز وطججير ثرواله خضر عي ماي خضراء طبعا ده طوالي انت اقول لك تقول الفاصوله يلبس ده في حاله ولو مش شعر القوم طبعا لأول ما شو قلت لك طبعا نحن صوفية وكاما رضا انت تقول بلالا ندري صوفي داك ندري صوفي داك ما دال ازمان صوفية الرسوم دال دا ابن طيب يقعد طبعا دال ما تدبعهم دال ناس اه اه بتاعين دلاقين ساخن والله زايد وصوفية الأرزاق صوفية الأرزاق دال بتاعين الفتة والله زايد هل بي يقعد عند الشيخ مكسرين تبعو بيض عاطل انت شغال شنو الله يحوال الشي وانت يا اخينا شغال شنو الله يلا ما قدم ما قدم مع الشيخ ده الشيخ شغال شنو يقول لك انا الشيخ مو علي هنا امي عاصم ده كل يوم كل واحد لو في شارع يركبوا بسطوله يرجوا ينبطعوا وما يمشوش على دي سفيه ترو سفيه ال ال ال اشرو العزاق يعني ياكل فتاه ويقعد يمدح بسوفيه يمشي يمشي داخل ترى ما دول عاد ما انا ريشتغل ما انا ريشتغل وبعدين يعني جلاهم عصيده مره برضه بده ياكلوها مجاني يقول لك مجاني كتر من المجاني ورهضره امشي ياكل هناك ما بدها يشتغل شغل ما في في شغل هسه انت لاقي تشتغل تعمل لك طماطم تفروشه يجيك بتاع النظام العام يصفعك فوق وتبقى في الطريق التافكه يا اظن بدي اقول يا اخي انا بنص طريق خلينا نبقى نصلي امشي يا شيخ وذاك مجرم بكبر فيكمه اه جتني اولادي هاي بديك الطريق ان شاء الله بس اقعد معانا هنا طبعا بشيلك اكازك بعد كده وتاكل لغمه وان احنا قلنا الصوفيه غلطه انتوا كفار وتوهموا لو بده ياكل كذره فدي انا الموضوعات يعني اكلت لك لغمه كذره هات يا هو ده هو ده كل الدين هو ما اكل وما لا انت ما تشوف لكش على الامر ده انت ما بتاكل الكذره ليه انت ما تقوم تشتغل واكل لنا الكذره والكسرة دي ذاتة جابها ما يسوقك انت يعني إذا ما نفع فيها حاجة اتحدى أي شيخ الكسرة دي جابها من وين عش بتأكل الناس بيقول لك والله والله فيها الله يا فيه الله صلى عليه فيه الناس بيجيبوا ليه لوارد بتاع السكر والوارد بتاع دعين يعني ما حقا تكيتم وش كده يعني الخير تجغلق والشكر لحمد ولا بياهو يعني ما يعني ما عنده حاجة دي صوفية تالي الاثنين دي الجال معنا بي صوفية الحقائق ده التالت دي لأننا بداحوا ن وصوفيه الحقائق ده لسه ما في دلفي انصار السنه ما في والله ده صوفيه الحقائق ده ل... احنا جات وبنحصلهم وده اشترت لهم 3 شهور وانت لو عملت 3 شهور دي تسمي نفسك صوفيه الحقائق ها صوفيه نذرمان ها صوفيه سلام ما بلا زعل المهم الثلاث شهور تجعلك نتيجه في صوفيه الحقائق والجماعه ده لا السين ما في عشان ما في واحد يقول كلام تيميه ويقول لك والله في مذهب الصوفيه قالوا صوفيه الحقائب اه ويشترطوا فيهم ثلاثه شروط الشرط الاول قال العداله وذلك بفعل الطاعات واجتناب المحرمات ده الشرط الاول ده عند الصوفيه فين يا اخي ده ان جماعه غير زي يقول لك يا ابو راي لو ما قلت ده بعدين قال والشرط الثاني ان يتادبوا ها بالاداب الشرعيه للبدعيه والتصوف عندنا ده كله بدع مش كده النوبه دي دي اهداف شرعيه ها بسوق الليل بسوق الليل يا اساتذه سوق ثلاثه ودوني عطل دي اهداف شرعيه دي بتاع من دي كلوكه كلوكه كلوكه كلو الهبر ملو حرتي سنتي ماغه الفجل به الباباي جبته من وين في اتودين في التوراه في الانجيل في القران ما في كلام الشرط الثالث يزيد عندنا صارصنا بالمعنى الشرط الثالث قال وان يتركون قبول الدنيا مع مقدرتهم عليها الشرط الثالث قال يتركون قبول الدنيا يعني مثلا انت ممكن تلبس لك دولابك تملاه وشرو جلاليب ما ظول عندك قروش تشتري لك 3 جلاليب وانت قادر بيرقصوا فيها ده سوى الحقائق يعني بي بيقوموا ماشيين على الخط المستقيم لكن ما بيظهروا في الدنيا على المقدره عليها ممكن يلبس يعني الدرامي ملابسه هدوم اشتريتها الجراري ممكن يضبح كل يوم وياكل جداد بالطوه وجداد بال بالرز لكن وجومه ياكله فول ولا لا يجيب لنا هو هو ها فول بعد الطابق وزاعك ده كله عماراته ده كله فول يا اخي هذا عمله ده ما تزهيد في الدنيا او يركب عربية ده ده صوفي ده صوفيات الحقائق هيسه ده يتركه في دول الدنيا ممكن يركب عربية بمية وخمسين مليون يجوم يركب لك ريسي ده بخمسة خمسة مليون ماشي بيها يا اخي انت المصالح دي كل حاجتك هين ده عربية انت كالراجبة هين الله اخي انك ده انت جي اعمر ما جي اعمر يا خزول ده ما عارب متواضع متواضع, متواضع. دينا الصوفية دل في أن صار الصن ما فيه والله صحيح إذا بقيت الصوفية الحقائق دل إذا القيناهم هسا ها كان زمناهم لومنا لكن أنا ما هي الأخير واحد أنت لك واحد من دل هسا في الصوفية ليست دل واحد ماشي بالأداب الشرعية لذات لا كلها بدأ ضلال يفعل المحرمات باسم الدين في الكتب تحت الصوفية الموجودة يضرب خمره وتزعم يقول لك لا ده في الظاهر خمره وفي الباطن ماء من البريه يا دول مخين ده بيتخطط بفل ولا ما يكونوا ولا ده يا اخي بيتخطط ده بيقول الكلام ده مكتوب انه خليل الرومي قشط له اثنين مريسه اثنين مريسه اللي هي ابو جعفرين برمتين صفحه 185 في طالع ان واحد جني واحد اسمه هليل الرومي قال دواني لو اوري الكتاب ده انا عندي لو في واحد عنده بقال في جريده الرايه جاي قتالي واحد من الجريده انا نسيته في البيت ده بيتكلم عن طبقات وضيف الله وابصني عليه اخيرا جيك الدور الجاي اجيب لك كلامه واجيب لك وضيف الله ذاته اوريك البلاوي الجواه نلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم والله اللهم على محمد وارسله